بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين آخر فرع تعرض له الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في المقام هو ما إذا كانت المشكلة في الثمن لا في العبد فالكافر باع عبده المسلم عليه، ولكن الثوب الذي أعطيته بعنوان الثمن إلى هذا الثوب طلع معي فهنا ماذا نصنع فذكر رحمه الله انه يمكن ان يقال جمعا بين عدم جواز تمليك العبد المسلم للكافر وبين حق الخيار مالته لانه الثوب طلع معيب مثلا فله حق الخيار جمعا بينهما نقول انه يفسخ لكنه لا يرجع العبد الى ملكه بل يعطى قيمه العبد يقول هذا له نظير. مثلا نقل المبيع في زمن الخيار أنا اشتريت شيئا وكان للباع خيار وأنا بعت هذا الشيء إلى شخص ثالث فذاك حينما فس... الذي باعه علي كان له خيار ففسخ خب المبيع ما هذا أنضيه المبيع أنا بعته ينتقل إلى البدل ينتقل إلى القيمة أنضيه البدل باعه مثال آخر باع شيئا علي وله الخيار وذاك الشيء تلف عندي حيوان مات ذاك كان له خيار جاء وفسخ المبيع ما يقدر يسترجع لأنه تلفا يرجع إلى البدل فأمثال هذه الفروع هذا هم فرع من قبيل تلك الفروع ما يقدر يسترجع العبد لأن العبد مسلم ولا يجوز تمليكه للكافر يعود إلى البدل جمعا بين الحقين هذا كلام الشيخ الانصاري رحمه الله يقول رحمه الله الشيخ الانصاري يقول إلا أن يقال أن مجرد السحطاق الكافر الاستطراقي للمسلم المنكشف بالسحطاق بدله يعتبر سبيلاً يسأني ما أدري أن هذا النص عبارة الشيخ أنا كاتبة أو مضمون على كل المفادة هذا تستطيع أن تراجع المكاسب مفادة هذا كان سواء كان نص عبارته أو لا ناقل بالمعنى يقول إلا أن يقال أن مجرد نفس أنه حينما يفسخ وأعطيها الثمن أليس إعطاؤه للثمان؟ يعني أن المسلم رجع, في الحق... رجع إلى ملك الكافر استطراقا إلى أخذ الثمن رجع إلى ملك الكافر وحتى نعضي ثمنه ملكية استطراقية لا أكثر إلا أن يقال أن هذه الملكية الاستطراقية ايضا سبيل الا ان يقال هكذا ويذكر شاهدا على هذا المقلب يقول وهذا من غبيل من يشتري عبدا ينعتق عليه اشترى اباه فانعتق عليه وكان هناك خيار البائع كان له خيار أليس هناك ما يقبلون إعمال الخيار اصلا لماذا؟ لأنه هذا معناه المرثية الاستطراقية المشتري يريد ان المشتري اشترى من ينعتق عليه قالوا ان المشتري بعد ما الى حق الخيار المشتري الذي ينعتق عليه بعد ما الى حق الخيار حتى لو اصبح مغبونا أصبح هناك عيب في عيب في المملوك او باي شكل من الاشكال المشتري ليس له حق الخيار ليش لماذا لانه لو كان له حق الخيار معناه ان هذا الاب يدخل في هذا يدخل في ملكه استطراقا إلى أنعتاقه وهذا ما يصير كيف يدخل الأب في ملك الابن حتى ولو استطراقا دخوله في ملك الابن حتى ولو استطراقا غير صحفا ولهذا لا يبقى له أي خيار بمجرد أن, ان اشتراه انعتقا واستطراقا هم ما دخل في ملك الإبن ابن هذا الاب استطراقا هم ما دخل في ملك الاب فلا موضوع للخيار هذا هم الشاهد يذكره الشيخ الانصاري رحمه الله ثم يأمر بالتأمل يقول فتأمل ويحتمل ان يكون الامر بالتأمل اشاره كتفسير لعبارة الشيخ الانصاري يحتمل أن يكون الأمر بالتأمل إشارة إلى أن قياس المقام بباب الإنعتاق قياس مع الفارق ففي الإنعتاق خب نقبل أنه الملكية الاستراقية ايضا غير صحيح بمجرد أن اشترى أباه راسا انعتق من دون أن يدخل في ملك الابن حتى استطراقا خب هناك قبلنا لكن فيما نحن فيه لا مشكلة في الملكية الاستطراقية للكافر على المسلم يفسخ ويأخذ الثمان يأخذ الثمان يأخذ القيمة لأن العبد رجع إليه رجوعا استطراقيا فإن الرجوع الاستطراقي ليس سبيلا فلا يقسم بموضوع من اشترى أبا من اشترى أبا أصلا ما يقبل أن الشخص يملك أباه ولو استطراقا أما هنا لا هنا أه حينما أه فسخنا يرجع المسلم إلى ملك العبد استطراقا نحظا إلى وبعد ذلك يأخذ منه خب وهذا ال وهذه الملكية الاستطراقية ما هي عيبة استطراقا إلى أن يأخذ ذاك البدل الثمن عيبة شنو عيبة أنه سبيل خب من الواضح أن الملكية الاستطراقية ليست سبيلا مجلد ملكية استطراقية هم مو ملكية حقيقية ولا, ولا ان إنما مجرد ملكية استطراقية الملكية الاستطراقية كيف تكون سبيلا هذا يحتمل أن يكون مقصوده بالأمر بالتأمل الذي انا اقول هنا انا اقول انهم اصل الملكيه الاستراقيه لا دليل عليك هذا مجرد فرض اصل الملكيه الاستراقيه لا دليل عليه فان مقتضى القواعد ما يلي العقد حينما يفسخ العين ترجع وهذا واضح وإذا لم يمكن رجوع العين ومع ذلك آمنا بفسخ العقد معناه الرجوع إلى القيمة أما أن الرجوع إلى القيمه يكون برجوع العين استطراقا رجوع محقق استطراقا للتبدل بالقيمة هذا مجرد, مجرد تفلسف ولا دليل عليه هذا التفلسف ما هو دليله القدر المتيقن أنه ما دام الفسخ صح، فذاك يريد العين ماله العين هناك مانع عن رجوعه شرعي أو عقلي أو تلف أو شيء من هذا القبيل من الطبيعة أنه يأخذ يأخذ البدل ماله يأخذ القيمة إلى هنا جاري على مقتضى القواعد أما أن نفسر ذلك بالملكية الاستطراقية تصحيحا لأخذ القيمة هذا ليس إلا مجرد تفلسف عقلائي ولو قبلنا بأن العقلاء هكذا يفلسفون لا يوجد لدينا على قبول تفلسفهم لأن أثر عملي قم بي حتى نقول هذا أثر عملي أم الله الشارع مثلا أثر عالمي مجرد تفلسف هذا التفلسف ما هو الدليل على قبوله على أننا أصل التفلسف في عدد من الموارد ما نقبل أنه أصل التفلسف اصلا ما معقول أن العقلاء هكذا يفلسفون أجب في مورد العتق وهذا صار حر على يا حريم حينما عتقى في مورد ما مش... اشترى هذا صار حد في مورد العتق افرض انه قد يقال انه هذا يدخل في ملكي استطراقا فليكون هذا عقلاء ما ما نناقش في مثال العتق نناقش في مثال التلف يعني حينما اشتريت شيئا وكان للبايع خيار ثم ذاك تلف أصلا تلف موت إن كان حيوانا فمات إن كان بيتا انهدم هنا هل العقلاء يفلسفون خداك حينما يفشح طبعا ياخد مني فلوس البيت ثمن البيت أو ثمن البيت الحيوان هذا إلى هنا لا شك فيه لكن هل العقلاء يقولون أن البيت تالف المنتهي صار دخل في الملك الاستراقي يعني المستر... الملك الاستراقي يذكره الأولى عقلاء كفلسفة للتالف المنتهي كيف يكون هذا عقلائيا أنه للتالف المنتهي هم يقول أن هذا صار ملكي استراقي سألو شيء موجود كما في مثال العبد موجود ونقول أنه يصير ملك استطراقي حتى يأخذ بدل لأنه شيء موجود الشيء ماذا تقولون في, في التالف في في المنتهي أصلاً ما لا وجود له إن عدم إن كاملا هذا يرجع رجوع هذا كيف يقولوا العقد وفي المورد الذي لو فرضنا أنهم يقولوه لا دليل على هذا مجرد تفلسف لا دليل على ان يكون هذا التفلسف منظما من قبل الشريعه وبهذا ننهي هذا البحث وننتقل الى اخر بحث ذكره الشيخ الأنصاري في موردنا ثم انتقل هو والسيد الخوئي والسيد الامام وكلهم والشيخ النائمي كلهم انتقلوا إلى شرائط, شرائط العباضين قبل شرائط العباضين ورد هذا هذه المسألة قال أنا اقرا لكم عبارة الشيخ الأنصاري هذا عبارة الشيخ الأنصاري يقول المشهور أدمه جواز نقل المصحف الى الكافر كما قالوا في العبد عدم جواز نقله الى الكافر كذلك المصحف ذكر الشيخ والمحقق في الجهاد والعلامة في كتبه وجمهور من تأخر عنه وعن الاسكافي انه قال ولا اختار ان يرهن الكافر مصحفا الاسكافي رحمه الله كذا قال انا ما اقبل أن المصحف يعطى للكافر وما يجب على المسلم تعطيمه ولا صغيرا من الأطفال فالطفل صغير تعطي إلى الكافر ما نقول هذا طفل صغير محترم وكذلك المصحف محترم كيف يعطى للكافر انتهى وستدل عليه الشيخ الأنصاري يقول يقول واستدلوا عليه بوجوب احترام المصحف وفحوى المنع من بيع من العبد المسلم من الكافر اولا المصحف محترم وهذا خلاف احترام أن يباع الى الكافر ثانيا الدليل الذي منعنا عن بيع العبد المسلم من الكافر يمنعنا ايضا عن بيع العبد المصحف من الكافر لأنه في الاحترام أيضا كالعمل المسلم ثم يقول الشيخ وما ذكروه حسنون هذا الكلام قال اللي ذكروا حسن وإن كان وجهه لا يخلو من تأملا أو منعا يقول هل أوجه هل أدلة التي ذكروها لا تجعل محسن أنه هتكون ليس دائما إعطاء القرآن للكافر هدكا للقرآن أو أنه فحوى المنع عن بيع عبد المسلم هناك فرق بين عبد المسلم والكافر والمسحَف المسحَف خليه ما يقصد بالمسحَف كل يو المسحَف إنما من المصحف يقول فيه منع تأمل أو منع هذا كلام الشيخ الأمصاري السيد الخوي ذاكر عبارة طريفه أذكرها السيد الخوي هكذا يقول يقول لا يكاد ينقضي تعجبي عن الشيخ الأمصاري كيف ذكر قوله هذا وما ذكره حسن وأنه لا يخلو عن وإن كان لا يخلع عن تأملا أو منعا أنت تقول لا يخلع عن تأملا أو منعا يعني الادله باطل إذا كانت الادله باطلة كيف تقول وما ذكره حسن هل هناك حسن في ذكر شيئا ادلته باطلة هذا تعليق السيد الخوي رحمه الله على المقام على كلام الشيخ الأنسان ولكني أنا أظن او احتمل احتمل ان مقصود الشيخ الانصاري ليس هذا خب هذا كل لا بلا تشبيه الطفل هم يفهم ان افتاء بفتوى لا دليل له ليس حسنا وما اظن ان الشيخ مقصود كان هذا حينما قال وما ذكروه حسن وان كان لا يخلو عن تأمل لا يخلو الدليل يعني عن تأمل وإن كان لا يخلو وجهه عن تأمل أو منعا أنا الذي أظن أو أحتمل على الأقل أن مقصود هذا يعني عدم إعطاء القرآن للكافر حسن فعل حسن الفعل فعل حسن او احتياط حسن او ما شابه خب لا تنبوا شو ما كنتوا ولكن دليله لا يخلو عن منع دليله باطل فالدليل واضح ما عندنا هذا مقصود مقصود ان الفتوى فتوى حسن و... ودليله طبعا الفتوى بما لا دليل عليه خالص هذا احتمال على اي حال الشيء ال أنا من المتأخرين لم أر من من يقبل هو الشيخ الأنصاري هو ما قبل من المتأخرين لم أر من يقبل بحرمة بيع المصحف من الكافر إلا الشيخ النائني رحمه الله الشيخ النائني ام وافد على حرمه بيع المصحف من من الكافر السيد الخوي يعترف السيد الامام ايضا رحمه الله عليه يعترف كلاهما في كتابهما السيد الخوي في تنقيح والسيد الامام في كتاب البيت يقولون وأي هتكن يقولون قد يكون صدفة ها خب صح نمنع يعني نعرف أن هذا الكافر يد يأخذ القرآن ويحرقه أو يهتك أو ينجس أو يهينه خب من ينطي لكن عنوان أن دخول هذا في ملك الكافر أو أو حتى نقله إعطاء بيدة بس فقط دخوله في ملك إعطاءه بيدة هذا يلزم الحاق هذا كيف قد كثيرا ما يتفق العكس كثيرا ما يتفق ان هذا اعطاء القران حتى بيد الكفار يكون نشرا للقران ويكون إتم... على الاقل يكون اتمام حجه عليهم وقد هم ينتهي الى هدايتهم فعنوان انه تمليك المصحف للكافر بعدين ال... فوق هذا كريم خوب إذا حرمنا تملك المصحف، الروايات إيشلون، الروايات المتواترة، أسطورة المتواترة، الأخبار، أخبار الأحاد إيشلون، أكفت السيد الإمام رحمة الله عليه يقول بكلمة واضحة يقول الإنصاف أنه لم يدل دليل على حرمة الناقل. او عدم تملك الكافر اياه او صائر الكتب المقدسة مقصود بالكتب المقدسة يقصد يعني روايات يقول احنا القرآن هذا الحشم نقبل به كذلك باقي الكتب المقدسة ننضي كتاب الكافي ننضي كتاب التهديب هذا بالعكس هذا ترويج لكتبنا فمقتضى قاعدة صحة نقله اليه وتملكه له على نحو ما صح للمسلم نعم طبعا ياخذ ياتك المسلم هم إذا أخذ القرآن حتى ياتك خم من ينطيع المسلم لكن بالشكل الذي المسلم يتملك الكافر هم يقدر يتملكه. وبعد هذا شرع الأصحاب في شرائط الأوضينج وبما أننا وصلنا إلى رأس مقلب وبما أنني عازم لو أن الله وفقني للحج، وإن كان لا أعلم أنني هل سعى حاج أو أكتفي بعمره مفردة هذا بعد راجع إلى صحتي المقدار صحتي البدنية لكن أصل المقلب أنا عازم عليه فإذا دخلنا هذا البحث الجديد خب هذا بعد ما نصل إلى رأس مقلب فأنا أضطر أن أرفع هذا البحث إلى ما بعد عشراء الحسين عليه السلام وأما بحث الأصول فمستمر إن شاء الله إلى أن نصل إلى رأس مقلب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته